ثلاثة. استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم تحدث عنهما أصدقائك المسرح في الأدب التركي فن المسرح هو نوع من أنواع الأدب وقد ابتدأت أنشطة المسرح الأولى في بداية القرن التاسع عشر في تركيا وتطورت بعد تأسيس الجمهورية التركية لكن بعدها تأثر الأدب التركي من الحضارة الغربية كثيراً، وبهذا السبب انقسم الأدب التركي إلى قسمين، الأدب الكلاسيكي والأدب الحديث، والمسرح يذكر غالباً ضمن الأدب الحديث، وبوجود المسرحيات الكلاسيكية فيها أيضاً. فتتكون محتويات المسرح من مواضيع كثيرة مثلا الفلسفة والشعر والروايات الرومانسية والسير الذاتية والخيال العلمي إلى آخره